أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء, بل أحياء عند ربهم يرزقون خَرِخينَ بِمَا آتَهُم اللهُ مِوفَضلِه خَسْتَ بِشِرُونَ بالِالَّذينَ لَ ي الحَقُوبِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاا خَوْفٌ عَلَيهِمْ أَللاا خَوْفٌ عَلَيهِم ولا هم يحزنون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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس of your واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم فلا تخافوهم, تخافوهم وخافوني ان كنتم مني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 م كَ الله وََظَرَ المُؤْمنينَ عَم أَنْ تُمْ عَيْهِ حتىَ يَميزَ الخَبثَ مِنَ الطَّيب وَماَا كانَان اللَُّ يُقْلِعكُْ علىويبَ وَلكِ النَّد اللهَّ جِتَّ بِيمِسُلِهِ مَين يَشَاء فَآمِنوا بِلهِ وَرُسُلِ وَإِن تُؤمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجر عَظين وَلَا يَحسَبًَا الذيينَ بُخَلُ نَ بِماء آتاهم الله من فضله يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل, لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم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 سَنَكْتُبُ مَا قالوا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ أَلَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ فالذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب ير كل نفس ذائقة الموت وانما توفواون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تَبُلُوا لَن فِي اموالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلا تَسْمَعُوا للدّينَ مِنَ الّذينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذينَ أَشْرَكُوا آذانَ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ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 فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم Lila, ti moro, ti moro, ti moro,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 انا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخر النار فقد اخزيت وَمَا لِلْوَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا, وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا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 وَأُودُ في سَب يقاتَلُ وَقُتِ لَكََِّ أُم سَاتِهِب وَلَ أضِخِلَد النَّهُب وَلَذِخِلَ أُمْجَاتِ تَدم تحت الأدْنا ساب مِن عند الله نُ لا يغركَ تَقلبُ الذيينَ كَفرَ في البلادَ متىَ قَلي ثم مأواهم جهنم ولبئس المئاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير